وَأَنْ تَصْرِفَ عَنَّا وَالْمُسْلِمِينَ كُلَّ سُوءٍ وضرّا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 رب لا تشمت بنا أعداءنا رب يا قيوم يا رب السماء ædim النعم علينا والرخاء وأعنا يا إلهي في هداك وعلينا لا تعن يا ربنا ربنا يا ذلع لا أحسن إلينا Rabbna anصرنا ولا تنصر علينا أنت مولانا فرحماك بنا يا عظيم الشان يا أهل الثنى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين اللهم تقبل شهداءنا اللهم تقبل شهداءنا اللهم من ارادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره اللهم عليك بالمجرمين الغادرين اللهم ادفع عنا كيد الكائدين اللهم ادفع عنا وعن بلادنا والمسلمين كيد الكايدين اللهم انا نجعل ك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انت عضيدنا وانت نصيرنا وانت حسبنا ونعم الوكيل اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وأعنا وإياه على أمن بلادنا ووحدتنا моей O timing og asndere